ح ش ا ش ة نفس ودعت يوم و د ع و فلم أ د ر ي أ ي ا ل ض ع ي ن ي ن أو ش ي ه و ا اشار بتسليم فجدنا ب أ ن ف س تسيل من ا ل آ م ا ق والسم أ د م ه حشايا على جمر ذكي من الهوى وعيناي ة في روض من الحسن ترتع ولو حملت ص م الجبال الذي بنا غداه افترقنا أ و شكت ت ت ص د ه بما بين جنبي التي خاض طيفها إ ل ي الدياج والخليون هجعوا اتت زائرا ما خامر الطيب ثوبها وكالمسك من أ ر د ا ن ه ا يتضوع فما جلست حتى انثنت توسع الخطى ك ف ا ط م ة عن درها قبل ترضع فشرد ا ع ظ ا م لها ما أ ت ى بها من النوم والتاع الفؤاد المفجع فيا ليله ما كان أ ط و ل ه ا ب د ه ا وسم ا ل أ ف ا ع ي عذب ما أ ت ج ر ع تذلل لها واخضع على القرب والنوى فما عاشق من لا يذل ويخضع ولا ثوب مجد غير ثوب ابن أ ح م د على أ ح د إ ل ا بلؤم م ر ق ه و إ ن الذي حاب جديله طيء به الله يعطي من يشاء ويمنع بذي كرم ما مر يوم وشمسه على ر أ س أ و ف ى ذ م ة منه تطلع ف أ ر ح ا م شعر يتصلن لدنه و أ ر ح ا م مال ماتني تتقطع ف ت ن أ ل ف جزء ر أ ي ه في زمانه أ ق ل جزيئ بعضه ا ل ر أ ي أ ج م ع